بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أريدك تتخيل الواقع اليوم هم التفوا حلو نبيهم يتابعون أخبار المسلمين والنبي ينطل لهم المعركة حية على الهواء وحيا واليوم نجلس أمام الشاشات ونجلس أمام القنوات حتى نتابع أخبار المبارئة كم نحتاج إلى قراءة سيرة أولئك الرجال كم نحتاج إلى أن نعيد ماضي أولئك الآباء والتجاج تعدوا يا في الأمس صغارنا يستقبلون خالد ومن معه في أثقة المدينة في الفجارة كانوا يقولون لخالد ومن معه تجربون من الموت يا فرار واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده كفار ولاعبا في صالة المطار في الورود والأزهار مستار يا مستار هذا زمان العار منطنجة إلى قمتهار أمتنا ليس لها قرار أمتنا أنعوبة باليمين واليسار نرجو صلاح الدين ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار. لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جلنا من كل أرض أنادي أسعى لنصر العتادي أسوق بالهم بنفسي وأرتمي في كالغيث حيث لا تلمني لا تلمني فلا يلام الجريح حين يسكو وحين تسكو الجروح لا تلومني فلا يلام طريد لا يلام المظلوم حين يصيب لا تلمني ولم خافقا بين جنبي لم يخدر لم تحتضن في الطرف وأنا. وأنا لن ألوم من ما تحصن إنما اللوم للذي فيهرو فيه وأنا. وأنا لن يضيق باللوم صدري إن صدر المحب كون فسيح إن الله لا يغير ما بقوم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 يصرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ خالد الراشد بعنوان الثبات والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماله من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ضلالات في النار معاشر الأحد أهل الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في ذلك رب وأن يجعلنا هداكم مقتدي. لا ظلين ولا مظلي نسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما باطنه وإن يجعلناه ذاته سلوك طريق الهداية نعمة عظيمة من نعم الله على العبد فإن الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب ولكن لا يختار للهداية والاستقامة إلا من يحبهم ويصطفيهم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك ولو أعجبك كثرة الخبيث ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كيف يتميزون يتميزون بالامتحانات بالابتلاءات بالمصاعب والآلام لله عبودية تحقق في الرخاء وفي الشدة في الرخاء كثير يحقق العبودية لله رب العالمين أما حين تواجههم امتحانات وصعوبات وخطوبات يسقط كثير لذلك كان من سنة الله أن يبتلي السائرين على هذا الطريق لأن الثمن غالي ثمن الوصول إلى آخر الطريق غالي كان لابد أن يدفع الثمن غالي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم ولا يعلمن الكاذبين وما أكثرهم مصداق قوله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أحبتي سلوك الطريق قد يكون ليس بالأمر الصعب لكن أنك تثبت على الطريق هذه هي القضية التي لابد أن تشغلنا بالليل والنهار فكم زلت أقدام وكم تغيرت من أحوال وكم تغير من عباد وزهاد منهم من سار في أول الطريق ثم سقط ومنهم من وصل إلى منتصف الطريق ثم سقط ثم منهم من لم يكن بينه وبين نهاية الطريق إلا خطوات ثم سقط لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كان كثيرا ما يردد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد أملنا بك واتبعناك وصدقناك قال يا معان إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من دعاء القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قضية الثبات هي القضية التي شغلت الأولين والآخرين قضية الاستقامة والثبات على الاستقامة هي القضية التي لابد أن تشغل كل واحد منها ذكرا كان أو أنثى تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخل النار والعكس بالعكس يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة حياتنا صفحات حياتنا صفحات نقلبها بالليل وبالنهار نفتح صفحة الليل ثم نطويها ثم نفتح صفحة النهار ثم نطويها ونحن نسجل في صفحة الليل وفي صفحة النهار أعمالا إما صالحة وإما, وإما سيئة ثم يعرض هذا كله على العباد يوم القيامة ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كتاب نفسك اليوم عليك حسيبا من الذي كتبه؟ أنت أنت الذي سطرت السطور إن خيرا فخير إن شرا فشر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم يوم القيامة من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه قيل لأحد الصالحين فلان عرف الطريق إلى الله ثم رجع قال لو وصل ما رجع, لو وصل ما رجع إنما يرجع أولئك الذين لم يتعرفوا على الله حق عرفة لذلك قالوا عجبت من اثنين. رجل تعامل مع الله ثم تعامل مع أحد سواه، وآخر تعلم القرآن ثم شغل بعلم سواه. قال أحد الصادقين: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. لسان حالهم، فياليتك تصف والحياة مدرة، ويا ليتك ترضى والأنعام غضاب. وَيَا لَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَكُلَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٍ إذا صح منك الود فالكل هيِّن وكل الذي فوق التراب تراب وما لنا لا نؤمن بالله وقد هدانا سبولنا وعلى الله فليتوكل متوكلون الطريق ليس بالسهل بل مليء بالمصائب والآلام محفوف بالمخاطر والهموم والغموم ولقد تنزل على الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله من المصائب والآلام والله به عليم لذلك قال ابن القيم يا دني الهمة يا ضعيف العزم الطريق طريق ناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأذجع للذبح إسماعيل ونزل الضر على أيوب وفقد الولد يعقوب وأدخل السجن يوسف ونشر بالمناشير يحيى، وشج رأس الحبيب لكنكم تستعجلون. إذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود السلعة غالية لذلك كان لابد أن يكون الثمن الثمن غالي فماذا قدموا قدموا كثير قدموا في الطريق ما لا يخطر على الباب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا كل في سبيل الثبات كل في سبيل نصرة نصرة هذا الدين خذ من دمائنا اليوم حتى, حتى ترضى بذلوا الأنفس والمهج والأموال لما خرج نور الرسالة في مكة بدأ الأتباع يزيدون يوما بعد يوم لكنهم كانوا قلة قليلة لكنهم كانوا قلة قليلة صبت قريش عليهم جام الغضب منهم من لم تكن له قبيلة أويه ولا عشيرة تنصره ولا مال يدافع به عن نفسه ويصايمهم بماله أتباع الأنبياء دائما الضعفاء أتباع الأنبياء دائما هم الضعفاء لذلك سأل هرقل أبا سفيان حين وفد وفد قريش إلى الشام وسمع هرقل بأخبار المسلمين وسمع أنه قد خرج فيهم ذلك الرسول وهو يقرأ خبره في التوراة والإنجيل فقال جئوني بهم ثم قال من أقربكم من نسبا قالوا هذا يعني أبا سفيان قال أصدقني في الحديث وجعل قومه من خلفه وقال لهم إني سائلة فإن كذبني فكذبوه استوثق منه أولا ثم بدأ بطرح الأسئلة قال كيف هو فيكم يعني محمد بن الله كيف نسبه فيكم قال هو من أحسنها نسبا قال هكذا الأنبياء تبعث في أحسن أقوامها نسبا قال هل كان في أهله ملك قال لا قال لو كان لَقُنَّ كَانَ يَطْلُبُ مُلْكَ أَهْلِكَ قَالْ مَنْ أَتْبَعُهُ وهنا الشاهد قَالْ أَتْبَاعُهُ الظُّعَفَاءُ قَالْ هَكَذَا هُمْ أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ دَائِمًا هُمُ الظُّعَفَاءُ لماذا؟ لأن لا أحد يعطيهم حقوقهم كاملة إلا من هج لا إله الله لا يجعل الجميع سواسية وينبذ الخلافات والفروقات بين البشر إلا من هج لا يضمن إلا منهج لا إله إلا الله فالكل تحته سواسية الناس عند الله كأسنان, كأسنان المشت قالوا لنوح من قبل أنؤمن لك واتبعك الأرضلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد وما أنا بطارد المؤمنين قال واسمع ما قال قال هرقل كلمة عجيبة قال هل يرتد منهم أحد عن دينه لسقطة يسقطها ينتكسون ينقصون على أعقابهم قال أبو سفيان لا قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلماذا ينتكس الشباب اليوم لماذا ينتكس الشباب اليوم والله لا ينتكس إلا الذي لم يستشعر الإيمان ولحب حلاوته والله لا ينتكس إلا الذي لم يستشعر الأنثى والقرب بالله جل, جل في علاه إذا فرح أهل الدرهم والدينار بدنانيرهم فريحة أهل الآخرة بخلواتهم مع الله إذا فرحوا بجاههم وسلطانهم وجلوسهم مع ملوكهم وزرائهم فرح أولئك بخلواتهم مع كتاب الله جل في علاه إن مالت أنفسهم إلى الدنيا ذكرهم كلام الله بما أعد لهم في جنات في جنات النعيم الشاهد أنهم الضعفاء الشاهد أنهم لا ينتكسون يأخذون بأسباب بأسباب الثبات فماذا صنعت قريش؟ ماذا صنعت قريش بالضعفة والفقراء والمساكين جروهم في طرقات مكة على وجوههم أخرقوا جلودهم يملة ويتفى سجن وتعذيب والطهار وما نكس منهم واحد على عقبي سجن وتعذيب والطهار ما نكس منهم واحد على عقبي بلال حبشي ضعيف مسكين صبت عليه قريش من العذاب والله به عليم وما قدم لهم تنازلها ما قدم لهم تنازلات مع أنه باستطاعته أن يقدم تنازلات وهو معذور تحت وطأة العذاب اليوم بدون تأثيرات خارجية يتساقط الشباب. اليوم بدون مؤثرات خارجية لشهوات عارضة أو لشبهات طارئة يتساقط كثير من الشباب والشيه أما أصحاب محمد فقد تعلموا الثبات من محمد لا تقل الزمان يختلف فالإغراءات هي الإغراءات ما تغيرت ولا تبدلت الإغراءات هي الإغراءات فتنة النساء منذ ذاك الحين وفتنة المال منذ ذلك الزمان وفتنة التعذيب والاضطهاد تفننت وتغيرت من حين إلى حين لكن الامتحان هو الامتحان والابتلاء هو الابتلاء لم نخرج من ديارنا ولم نترك أموالنا وما قتلنا ولا شردنا ومع هذا ينتكس كثير وهم قتلوا وشردوا وعدبوا وطيدوا وما نكس منهم واحد على, على عقبين. خيراء خبى، وقد أسرته قريش، خيرته بين الكفر وبين الإيمان، وخرجوا به إلى التنعيم وصلبوه، ثم قبل صلبه وتعذيبه جاءه الخيار، أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك تأكل وتشرب منعم؟ قال والله ما أرضى أن يشاك محمد بشلك، وأنا بين أهله، أكفر تنجو؟ قال أبد لا أبد الدين. مهما كانت مهما كانت الاغراءه خيروه ساوموا على دينه أبدا ما غير أنشد وقال لقد جمع الأحزاب حولي وقلبوا قبائلهم واستجمعوا كل قوتهم جمعي ولقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وما بي الموت إني لميت ولكن حدار جحمن نار لهبعي ولقد خيروني الكفه والموت دونه ولقد فطلت عيناي في غير مجزع ما بحدار الموت إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفع إلى الله أشكو غربتي ثم قربتي وما أرصد الأعداء لعند مصرعي فعل بهم عجب العجاب ومع هذا ما نكص منكم واحد على عقبين من أين تعلموا هذا؟ من أين استمدوا العزة والثبات؟ استمدوها من القرآن ورب العزة يناديهم ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحاً فقد مس القوم قرح مصره وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات الطريق مليء بالمصائب والآلام وليس بالطريق المفروش بالورودي والأذهار أعيد وأكرر السلعة خالية لذلك كان لابد أن يكون الثمن كان لابد أن يكون الثمن قال فماذا قدمنا اسألنا نفسك ماذا قدمنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت من الثابتين ورجل من الرجال وبطل من الأبطال قال له اذهب إلى مكة واعتني برأس فلان فلان هذا بدأ يجمع الناس من حوله يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أعرفه وهو عبد الله بن أنيس ما أعرف الرجل والرجل يقال له خالد الأذني قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه كانت العرب تقول عن خالد الكذلي أنه رجل بألف رجل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره لم يرسل كتيبه ولم يرسل سرية كاملة إنما أرسل جنديا واحدا رغم رغم عظمة التكليف وشقته وصعبتها ما تخلت منهم رجل واحد قال سمع وطاعه لكني ما أعرفه قال علامة الرجل كذا وكذا وصل إلى ميناء حيث أقام خالد البذلي معسكره. جاءه بحيلة والحرب خدعة قال أنا أريد أن أنضم إلى الذين معك الذين يريدون قفة محمد صلى الله عليه وسلم فضمه إلي وقربه وكان ذو رأي ومشورة فأدناه منه واستأمنه بعد أيام هو وإياه يسيرون خلف الخيام بعيدا عن أعين الناس فرصة اشتر عبد الله بن أنيس سيفة واجتزر رقبة الرجل ورجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت. رجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت. سبقه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي الوحي يخبر النبي أن الجندي قد أتم قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه. وإن قالها النبي فقد أفلح بأبيه وأميه. إن قالها فقد أفلح من قيلك. من قيلت له أفلح الوج خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكئون لما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تدخل معه في قبره شاهد وعلامه أنه أطاع الله وأطاع الرسول كم كانت التكاليف صعبة وكم كانت المهمات شاطة على الرجال ومع هذا ما تخلف منكم رجل واحد تأتي الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل رسله إلى الشام أن الروم تطاولت على رسله وقتلت مجموعة من الرجال دخلوا الشام للدعوة إلى الإسلام سلمن ثم الغساسنة تطاولوا على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا فحز ذلك واشتد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم ثلاثة آلاف رجل أرسل إليهم ثلاثة آلاف رجل حتى تعلم فارس والروم أن في المدينة رجال يحمون عن خياض هذا الدين ويصونون أعراض النساء فأرسل إليهم ثلاثة آلاف ساروا على بركة الله وبأمر من النبي الله صلى الله عليه وسلم تعدادهم ثلاثة آلاف جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورتب الإمارة قال يحمل الراية زيد ثم يحملها جعفر ثم يحملها عبد الله بالرواحة وساروا على بركة الله وصلوا إلى مؤتهد سمعت الروم بأخبارهم فخرجت مرتزقة الروم العرب بمئة ألف وخرج نصارى الروم بمئة ألف فاجتمع في ذلك اليوم على الثلاثة ألاف أكثر من 200 ألف مقاتل أسألكم بالله ماذا يستطيع ثلاثة ألاف من الرجال أن يفعلوا أمام هذا العدد الكبير ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء أمام 200 ألف من الرجال لو طوقوهم من كل الجهات أما انتهى الأمر في ساعات بل أقل من ذلك تشاوروا فيما بينهم البين نرجع نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بواقع الحال فقالوا فيما بينهم البين أنتم لماذا خرجتم أصلاً وماذا تطلبون وماذا تريدون ألستم طلاب جنة وهذه الجنة قد فتحت أبوابها الجنة تحت ظلال السيوف الجنة تحت ظلال السيوف تشاوروا فيما بينهم البيت قالوا لا طريق إلى المدينة إما النصر وإما الشهادة أما للمدينة فلا طريق إما الجنة وإما الانتصار فأعدوا العدة ودخلوا داخل قرية يقال لها مؤتة وسميت المعركة باسمها تحصنوا في داخلها على مدى ستة أيام حر ضروس والروم بعددها وعدادها تحاول أن تنتصر من هذه القلة فما استطاع ستة أيام من الكرد والفار في اليوم السادس قتلتين في نفس اليوم قتلت جعفر في نفس اليوم قتل عبد الله بالرواحة في المدينة التف الصحابة رجالا وأطفالا والنساء يتابعون الأخبار حية على الهواء يتابعون أخبار الجيش الذي يقاتل من أجل نصرة الإسلام والمسلمين أريدك تتخيل الواقع اليوم هم التفوا حول نبيهم يتابعون أخبار المسلمين والنبي ينقل لهم المعركة حية على الهواء وحياً واليوم نجلس أمام الشاشات ونجلس أمام القنوات حتى نتابع أخبار المباريات هذا الفرق بين الأمسي وبين اليوم هم التفوا يتابعون أخبار المسلمات والمؤمنات لينصروا الله وينصروا رسوله ونحن اجتمعنا على شاشات وقنوات في ضياع لا على مرحب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لهم أخبار المعركة قتل زين ثم سكت ثم قال قتل جعفر ثم سكت ثم قال قتل عبد الله بن رواحة ثم سكت ثم استرجع وقال ولقد رفعوا إليه الجنة يعني القادة الثلاثة ولقد رفعوا إليه الجنة تعال نرجع إلى أرض المعركة في أرض المعركة بعد سقوط القادة الثلاثة حمل الرأي ثابت بن أقرم حملها ثابت فقال يا أيها المسلمون أمر عليكم أميرا فقال لخالد بن الوليد احمل الراية قال خالد أنت أقدم هجرة وأعظم مكانة وأسبق في الإسلام أنت أحق بحملها قال ثابت والله ما حملتها إلا لك لم يمضي على إسلام خالد إلا ثلاثة أشهر لم يمضي على إسلام خالد حينها إلا ثلاثة أشهر خالد الذي خاض المعارك ضد المسلمين وصنع بهم ما صنع يوم أحد الآن يخوض أول معركة مع الإسلام رافع راية لا إله إلا الله قال ثابت احملها يا خالد فما حملتها إلا من أجلك أنه ثم نادى ثابت بالجيش وقال أترضون بخالد بن الوليد قائدا عليكم قالوا رضينا فتولى خالد الإمارة وحمل الراية ثم صعد إلى أعلى مكان في المعركة وميز الأرض وميز المواقع وقير الميمنة والميسرة بالمقدمة والمؤخرة وبدأ يصول ويجول في المدينة بعد أن حمل خالد الراية استرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل فلان ثم قتل فلان ثم قتل فلان ولقد رفعوا إلي في الجنة ثم قال أما الآن، أما الآن، فلقد حمل الرأي سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس، حما بكل ما تعني الكلمة. القتال حينها لم يكن كالقتال اليوم، قتال الجبناء، قتال الفرار، الذين يرمون يرمون القنابل، ويهاجمون بالطائرات النساء والأطفال، بل كان الرجل يواجه الرجال، فتتطايل الرؤوس وتتقطع الأشلاء، لك أن تتخيل في ذلك اليوم. تعداد المسلمين ثلاثة آلاف وهم يواجهون أكثر من متين ألف يعني كان مطلوب من الرجل أن يواجه سبعين رجل كان مطلوب من الرجل الواحد أن يواجه سبعين رجل من الكفار أسألك بالله من أين استمد القوة وأي صنف من الرجال هؤلاء هم آبائي وأجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجريظ المجامع بأصناف هؤلاء الرجال تنتصر الأمة على العدد والعدة يوم أن استغاث أبو عبيدة بعمر بن الخطاب يطلب المدد أرسل له أربعة قال أرسلت لك أربعة الرجل بألف أرسلت لك أربعة الرجل بألف ومره أخرى أرسل له رجل واحد أرسل المقداد بن عمر قال عمر لقائد المسلمين هناك أرسلت لك رجل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله كم نحتاج إلى قراءة سيرة أولئك الرجال؟ كم نحتاج إلى أن نعيد ماضي أولئك الآباء والرجال؟ غير خالد الميمنة والميصرة وبدأ يصول ويكر مع الرجال والأبطال حاولت الروم حاولت تطوّل المسلمين ما استطاعوا في اليوم الأخير من المعركة غير خالد الموازين وأرسل رجالا خلف الجيش يثيرون الغبار ويكبرون ويملؤون أرض المعركة بالتكبير خافت الروم قالت على مدى سبعة أيام ونحن نقاوم ولم نستطع عليهم الآن وقد أتاهم مدد من المدينة كيف سنستطيع أن نقاومهم ثم بدأ خالد مع مئة من الرجال يصلون ويكرون فر حتى أوقعوا فيهم مغتلة لم تشهدها الروم من قبل ثم بدأ يسحب الرجال من أرض المعركة بخطة عبقرية عجيبة يشهد له التاريخ حتى يومنا هذا فأخرج الجيش من أرض المعركة بعد أن أدب الروم وبين لهم أن في المدينة رجال يدودون عن خيار هذا الجيل الآن الواقع المدينة تستقبلهم خرج الأطفال والنساء خرج الأطفال والنساء لاستقبال الجيش فكيف استقبلوهم استقبلوهم بالحجارة مع أنهم أبلوا بلاء حسنا وضحوا تضحيات لا يعلمها إلا الله استقبلهم الأطفال والنساء بالحجارة يقولون لخالد ومن معه تفرون من الموت في سبيل الله تفرون من الموت في سبيل الله يا فرار يا فرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفرار ولكنهم الكرار بإذن الله ما الفرق بين الأمس واليوم أنا أقول لك بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أذقة المدينة بالشجارة كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار واليوم أطفالنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأسهار بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالد ومن معه في أس 그런 مدينة بالحجارة كانوا يقولون لخالد ومن معه تفرون من الموت يا فرار واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار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 من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جل نار مقنون يا مستار بحقة المشهر فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة اعدادها مليار ليس لها قرار أزيدك من أخبار والضائعين والمنتكسين برنامج في التلفاز يسمى أكاديميستار ينشر الفاحشة والرذيلة ويصوت له المسلمون يصوتون للعاهرة وللفاجر وللمغني والمغنية أيهم أدى دور الفجور كما ينبغي ثم يستقبلون المكالمات والتصويت تقول الإحصائيات الذين صوتوا لذلك البرنامج من العالم الإسلامي في أيام سبعون مليون سبعون مليون صوتوا للعهر والفجور والضياء ويوم آن نادت الأمم المتحدة يوم أن نادت للتصويت لرد الحرب عن الضعفاء في أفغانستان لم يصوت من المسلمين إلا ثلاثة مليون لم يصوت حتى لا يقتل المسلمين ولا تنتهك أعراضهم ولا تسان دماؤهم لم يصوت إلا ملايين ثلاثة وصوت للعهل والضياء أكثر من سبعين مليون دار أبو الدرداء مكة بعد حين فرآ من أهلها عجبا رآهم قد في المساكن توسعوا في المشارب والمعاكل فأخذ يطوف على الكعبة وهو يقول يا أيها الناس أنا جندب ابن جنادة أبو ذا أنا جندب ابن جنادة صاحب رسول الله فأقبلوا عليه فأنا لكم ناصح مشفق أمين فالتفوا من حوله وهم يقولون ماذا عندك يا صاحب رسول الله؟ فقل أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر فلم يكن يعد للسفر عدته؟ قالوا بلا. قال فإن السفر الآخر أطول ما تريدون فأعد له عدته. قال وما عدته؟ قال صل في ظلمة الليل لظلمة القبور، فصوم يوما شديدا حرا لطول يوم النشور، وحج حجة لعذاء الأمور، واجعل الدنيا مجلسين مجلس في طلب الآخرة وآخر يضرك لا تريده. واجعل الذرهم ذرهمين ذرهم تنفقه في سبيل الله وعلى عيارك في حلة وآخر يضرك لا ترده ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون فتطيلون لقد قتلكم حرص على الدنيا لستم ببالغين الله أكبر توسعوا قليلا في المأكل والمشرب والمسكن فقل إلى الله المشتكى إلى الله إلى الله المشتكى كيف لو جاء أبو ذر ورأى في واقعنا اليوم كيف لو جاء أبو ذر ورأى أطفالنا ونساءنا يتميلوا مع الأغاني والألحان كيف لو جاء أبو ذر ورأى أرصدتنا في البنوك الربويات كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاهقة لا يسكنها إلا إثنين أو ثلاثة كيف لو جاء أبو ذر ورأى الشاشات والقنوات تصل وتجول في بيوتنا كيف لو جاء أبو ذر وراء الأسواق والمجمعات ونساءنا كاستيات وع كيف لو جاء أبو در وراء عباد البقر وهم يهدمون مساجدنا كيف لو جاء أبو در وراء عباد الصليب كيف لو جاء أبو در وراء عباد الصليب ينتهكون أعراضا كيف لو جاء أبو در وراء أحفاد القردة والخنازير يتحكمون في مصيرنا كيف لو جاء أبو در وراء واقع المسلمين اليوم لا تلمني لا تلمني فلا يلام الجريح حين يشكو وحين تشكو الجروح لا تلمني فلا يلام طريد لا يلام المظلوم حين يصيح لا تلمني ولم خافقا بين جنبيك لم يخفق لم تحتضنه القروح وأنا لن ألم من ما تحسن إنما اللوم للذي فيه روحه وأنا لن يضيق بالأوم صدري إن صدر المحب كون فسيحون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن قضية الثبات لا بد أن تستمد من كتاب رب الأرض والسماوات حتى تثبت خذ بأسباب الثبات، وصنع مقارنة بين الدنيا وبين الآخر، اصنع مقارنة بين الفانية وبين الباقيه، أما أيام الدنيا فمعدودة محدودة، تم كم ستعيش؟ عش ما بدالك. عشما بدالك لك ألف بل ألفين ثم المصير إلى النهاية والموت والزوال وأيام الآخرة لا تنتهي ولا تنقضي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا في الدنيا مرض ووهن ومصاعب وآلام أما هناك إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا هنا من طفولة إلى شبيبة إلى كهولة إلى شيخوخة ثم إلى النهاية والمصير هناك إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا لا تنقضي أيامها ولا يمرض أهلها ولا يبلش أبابهم تبدل هذه بتلك يا عجبا يا عجبا للناس لو فكروا حسبوا أنفسهم أبصر وعبروا الدنيا إلى غيرها إنما الدنيا لهم معبر لا فخر لا فخر إلا فخر أهل التقاء غدا إذا ضمهم المحشر لا يعلم أن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخل حتى نثبت لابد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات ما الأجر المترتب على الثبات وجزاهم إما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأراء لا يرون فيها شمسا ولا زبهريرا أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول بأبيه وأمي والذي نفسي بيده إنكم لتترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري في السماء أسألك بالله العظيم كيف وصلوا أسألك بالله العظيم كيف وصلوا إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى تلك الدرجات العالية ذكر الله كيف ثبتوا وكيف وصلوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام قال أهل التفاسيق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 ثم انظر في توحيدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ثم قال وساق والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا الآية تغير مجرى القوم آية واحدة تغير مجرى القوم فانظر ماذا صنعت فينا الآيات في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة أكثر من تسعين أمر ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا ويقرأ على أبي الدحداح آية واحدة تغير مجرى حياته يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ملك الملوك يستقرضنا القني يستقرض الفقراء القوي يستقرض الضعفاء قال كيف ذلك يا أبي الدحداح قال ليس الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة قال نعم يا أبا الدحداح هو يستقرضكم حتى يرفع من درجاتكم انظر ماذا تصنع الآية قال يا رسول الله إن لي بالمدينة حائطا يعني بستانا به ستمائة نخلة أني أطردته الله ورسوله تدري أشمعنا ستمائة نخلة يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كان الرجل منا يعمل من طلوع الشمس إلى مغيبها لأجرة ثمرة أو تمرتين وكم أعظى الرجل ستمائة نخلة يقول يا رسول الله أشهدك أن لي بالمدينة حائطا فيه ست ماء سنخلة أني الله ورسوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم لأبي الدهداح من جذع نخل في الجنة يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه إلى حائطة اسمعي بارك الله فيك هناك كانت أم الدهداح تلعب الصبية والصغار ثمر وبلح وخضرة وحبور يخاطبها شعرا يقول بيني يعني أخرجي بيني من الحائط بالودادي فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرطته الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي أسألك بالله العظيم ماذا تظنين أنها تقول تقول ضيعت أولادنا ضيعت مستقبلنا تخاطبه سعرا تقول بشرك الله بخير طرح مثلك أدى ما لديه ومنح قد متع الله صغاري بالعجوة السوداء والتمر البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح وقذفت الثمرات والبسرات وأخذت الصبي الصغار من أيديهم وخرجت خالية اليدين بماذا؟ بآية لذلك قال الله عنهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا والذين لا يشهدون الزور الباطل من احتفالات واعياد ما أنزل الله بها من سلطان من احتفالات وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان أفراحنا في انتصارات المسلمين لا في اللهو واللعب والضياع كانوا يحتفلون بانتصاراتهم في أحد والقادسية واليرموت فأين انتصارات المسلمين اليوم يقول قائلهم رفعنا راية لا إله إلا الله في ملاعب الكرة بعد أن كانت ترفع في أراضي القتال رفعها الرجال كانوا أصحاب عهات وإعاقات لم تحل بينهم وبين الوصول إلى الجنة عمر بن الجموح أعرض شديد العرجة يأتي إلى أبنائه حتى يشهد معركة أحد مع المسلمين فيقولون له أنت من أهل الأعداء وقد عذرك الله فيجادل أبنائه ويجادلونه لرده عن القتال فيذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الأعداء فيقول بأعلى صوته يا رسول الله والله لا أطعن بعرج الجنة والله لن تحول إئاقتي بيني وبين الجنة ولقد صدق في قال وكان من إذا ذلك اليوم لما رأى النبي صدقه قال خلوا بينه وبين ما يريد قد تقول أعرج أقول لك بل الأعمى حتى الأعمى فليس الأعمى عمل بصر لكن العمى عمل البصيرة إن العمى ليس عمل أبصر إنها لا تعمل أبصر ولكن تعمل قلوب التي تصدور يوم أن نادى عمر بخروج جيش اليارموط خرج ابن أم مكتوم خرج مع الخارجي لبس عدة القتال فقال له عمر إلى أين قال ابن الخطاب تحول بيني وبين الشهادة قال ماذا تصنع معهم قال أكثر سواد المسلمين قال أكثر سواد المسلمين فإن لم تكن معهم لا تكن ضدهم لا تحارب أهل الاستقامة إن لم تستطيع أن تفعل فعلهم فلا تكن ضدهم خرج فلما صفة الصفوف لم يقف مع المتأخرين خلف الصفوف مع الجبناء بل توسط أرض المعركة وقال لهم أنا أكفيكم الراية أنا أحمل راية لا إله إلا الله في أرض المعركة لا في الملاعب والمدرجات أحملها والدماء تسيل وأشلا تتطاير أتدري إيش معنى حمل الراية من أصعب المهمات في أرض المعركة أن تحمل الراية فكل فريق يسعى لإسقاط راية الفريق الآخر وبدأت الرماح والنبال تأتيه يمنة ويسرى وهو قد رفعها ثابتا راسخا في أرض المعركة بدأت المعركة مع طلوع الشمس تعداد المسلمين أربعين ألف يزيدون أو ينقصون تعداد الفريق الكافر مئتين وأربعين ألف لم يأتي مغيب شمس ذلك اليوم إلا وقد حسمت المعركة أوقع المسلمون في الروم في ذلك اليوم مقتله بلغت أكثر من 120 قاتل أكثر من 120 ألف قتلوا في ذلك اليوم وصل خالد في آخر اليوم في خيمة قائدهم يساومون المسلمين قبل بداية المعركة يقول مهال خالد لقد أخبرنا أنهما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والفقر والحاجة أعطي كل واحد منكم عشرة دنانير ذهب أعطي كل واحد منكم عشرة دنانير ذهب وأعطيه راحلة وزاد وطعام وكسوة اذهبوا وارجعوا لي من السنة القابلة أعطيكم مثلها يريد يكسر عزة المؤمن وثبات الصادقين فقال له خالد بعزة, المس بعزة المؤمنين المستمده من كتاب الله جل وعلا. قال ما والله ما أخرجنا الجوع ولا الفقر ولا الحاجة إنما أخرجنا أننا قوم نحب أن نشرب الدماء وقد أخبرنا أن دماء بني الأصفر من أضيب الدماء من أجل ذلك خرجنا ثم كبر خالد وكبر الجيش معه يقول أحدهم لأبي عبيدة في أرض المعركة إني قد عزمت على الشهادة فأوصني إني قد عزمت على الشهادة ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم فأوصني قال أقرأ النبي مني السلام وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أقرأ النبي مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وقل له إنا والله وجدنا ما وعدنا ربنا حتى فأين الرجال اليوم ها هو الأقصى يلوك جراحهم والمسلمون جموعهم أحد يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا وشيبنا أو ما لنا سعد ولا مقداد لماذا يتساقط الناس أمام شهوات أمام مغريات فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون جاءت قريش تساوم النبي قالت أعبد إلهنا يوم ونعبد آلهتك يوم فقال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يساومونه أعبد يوما ونعبد يوما أبدا الحق لا يقدم تنازلات للباطل قالوا أرنا آيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من عينبل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتي بالله والملائكة قبينا أو يكون لك بيت من زقرفه أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول افلق لنا القمر فانفلق القمر شقت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر آمنوا ما زادهم إلا طغيانا كبيرا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرة قال عثبه بن ربيعة دعوني أساوم محمد دعوني أساومه أنه يرجع عما هو عليه فجاءه يعرض عليه الملك والشرف والمال والنساء قال يا ابن أخي ألك من عرض أعرضه عليك قال قل يا أبا الوليد قال يا محمد جئتنا بأمر لم نعرفه سبحت الأحلام شتمت الآلهة فرقت بين الأب وأبي والأخ وأخي تعال نعرض عليك أمور سبحان الله مساوماتهم كلها لم تصنع شيئا فبدأوا بإعطاء الإغراءات التي أسقطت كثير كثير من الذين سأروا على الطريق قالوا تريد ملك ملكناك إش رأيكم بالعرض يكفي ولا ما يكفي يكفي حتى يتساقط أهل الدنيا إنما أهل المبادئ طلاب الجنة لا يتساقطون أمام هذا قالوا إن كنت تريد ملك ملكناك إن كنت تريد شرف شرفناك إن كنت تريد سؤد تسودناك إن كنت تريد مال جمعناك حتى تكون أكثر أمالا تريد نساء توجناك المهم أنك تكف عن هذه الدعوة المهم أنك تكف عن هذه الدعوة قال فرغت يا أبا الوليد انتهيت قال نعم قال اسمع مني اسمع مني هذه عرضكم اسمع العرض السماوي السماوي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إلي وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إنا عامل إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمو والكافر يستمع فلما بلغته هذه الآيات ارتجف في مجلسه وصعق من هول هذه الآي فقال يا محمد أسألك الله والرحم أسألك الله والرحم لا تكمل لأنه يعلم أن محمد إذا قال صدق يعلم أن محمد إذا قال صدق وإذا تمن أدى وإذا عاهد وفى قال أسألك الله والرحم لا تكمل يا محمد فرجع إلى قومه يجر أذيال الهزيمة ملك يا أخوان وإمارة وسعدد وشرف ومال ونساء وشهوات ولذات نعطيك إياها لكن طلاب الجنة لا يتنزلون أمام هذا عندكم عرض أغلى من الجنة عندهم عرض أغلى من الجنة فليساوموننا عليه إن الله أعد للشهداء إن الله أعد للشهداء في الجنة مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض عندهم عرض مثل هذا فليساوموننا عليه أما الذي يريد ما عند الله فلا يقبل بهذه التنازلات صاحب المبدأ الذي يريد ما عند الله لا يقدم ولا يضعف وكأي من نبي قاتل معه ربينا كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إنما كان قولهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الرجال فقط حتى النساء تعلموا كيف يكون الثبات حتى المرأة طالبة جنة وطالبة قرب من الله جل في علاه لذلك أخذت في أصباب الناجة فنجت مع الناجين لما أسلمت خزيه العاملية أم شريك رضي الله عنها وأرضاها فرقوا بينها وبين زوجها وقادها قومها معهم تقول حملوني على شر ركابهم حملوني على شر ركابهم يطعمونني العسل ويمنعون عني عن الماء ثلاثة أيام حتى تقطعت كبدي بل حتى ذهب بصري من شدة الجوع والعطش فلما صار بنا المسير نصبوا خيامهم وربطوني تحت الشمس والله يعلم بحالي تقول ربطوني تحت الشمس والله أعلم بحالي يقولوا لي ارجعي عن دينك نطعمك ونسقيك قالت أبدا ما أرجع عن ديني ضرفة ما مهما كانت العروض مع أنها في موقف يسمح لها أن تقدم تنازل مع أنها في موقف تستطيع أن تقدم ولا تثريب عليها ولا لوم لكنها عزة المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات تقول بلغ مني الأمر أن ذهب بصري وتقطعت كبدي من شدة الجوع والعطش ودخلوا إلى خيامهم يشربون ويأكلون ورأى الله صدقي ورأى الله حالي فبين أنا على تلك الحال إذا بدلو معلق بين السماء والأرض إذا بدلو ماء معلق بين السماء والأرض تدلى فشربت منه وأنا الذي ذهب بصري شربت منه ثم تدلى ثم شربت منه ثم احذلنا ثم شربت منه واغتسلت وارتوى وتبضعت واغتسل وخرج القوم فإذا بالماء من حولي من كل مكان فقالوا لي من أين لك الماء يا عدوة الله اسمع بارك الله فيك قالت عدو الله غيري عدو الله من أشرك بالله عدو الله من يعص الله عدو الله من يحارب الله عدو الله الذي لا يثق بما عند الله من أين لك الماء قالت رزق رزقنيه الله رجعوا إلى أوعيتهم وقرابهم عند الأوعية هو القراب الخبر اليقين فإذا هي موكأة إذا هي موكأة فرجعوا إليها يقولون والله إن الذي رزقك لهو الإله الحق والله إن الذي سقاك لهو الإله الحق ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بثبات المؤمنة بثبات الصادقة أسلم القوم بال بالنساء اليوم يتساقطن ما بال المؤمنات التي يدعين يضعفن أمام الشهوات والمغريات لماذا سطرت أسماء الرجال والنساء على صفحات التاريخ لماذا بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب اسمع بارك الله فيك المنزل الرافعة التي وصلتها خديجة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما إذ, جاءته إذ جاءه جبريل فقال يا محمد هذه خديجة قد أتكة ومعها وعاء فيه طعام أقرئها من ربها ومني يا سلام أقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا مصب يقرئها ربها السلام أي منزلة الرفيعة وصلها الرجال والنساء في مرضات ربهم جل في علاه منهم من اهتد له عرش الرحمن عند وفاته ومنهم من غسلت الملائكة بين السماء والأرض ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك إن الله أخبرني أنه يحبك إن الله أخبرني أنه يحبك, إن أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك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 هم الغالبون صدقوا فصدقهم الله عاهدوا ووفوا بالعهود الله اشترى وهم باعوا على أن يكون ثمن الجنة عهد صادق ووعد سابق ومن أصدق من الله قيها من أراد الوصول فعليه بالقصد ومن سار على الدرب من سار على الدرب وصل هذه أخبارهم هذه أخبارهم فما هي أخبارنا اليوم هذه بطولاتهم وبطولات شبابهم وشيبهم فأين بطولات الشباب والشيب اليوم هذه أخبار نسائهم فأين أخبار نسائنا اليوم أقول لا زال الخير في هذه الأمة وسأتل عليكم طرفا من أخبار الصادقة. خبر المعتزة بدينها الثابتة على عقيدة ربها الملتزمة بحجابها وحيائها طبيبة لكنها ليست كالطبيبات تخصصت في أمراض بنيات جنسها حتى تحفظ النساء من أن يعرفنا أنفسهن على الرجال محتشمة عفيفة طاهرة وكذلك كان زوجها طبيبا وعلوم الطب تتقدم يوما بعد يوم فسافرت مع زوجها لحضور مؤتمر طبي في إحدى بلاد الكفار ما تخلت عن حجابها يوم أن خرجت من ديار المسلمين بل تذكرت قول الله اتق الله حيث ما كنت والله في كل مكان يراها خرجت من بلادها إلى بلاد الكفار بكامل سوادها وبكامل زينتها المسلمة هناك في قاعة المؤتمرات أول ما دخلت هالهم المنظر ذلك السواد العجيب الذي دخل عليهم ولأول مرة يرون مثل ذلك فبدأ الهمز واللمس من الكافرين والكافرات أكيد أنها قبيحة ولولا طبحها لما ستروها بهذا السواد وهي تسمع لكنها أعرضت عن هذا كله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهي تسمع الهمز واللمس وما أثر ذلك فيها ولا في عزتها ولا في حيائها لما انتهى المؤتمر التفثنا من حولها وبدأوا يقولون لها لماذا هذا السواد لماذا هذا التخلف لماذا هذا الرجعية لماذا كذا ولماذا كذا قالت أزوجك يأمرك بهذا؟ أتلبسين هذا من أجله قالت والله الذي لا إله إلا هو لو أمرني بخلع السوادي والله ما بقيت معه لحظة واحدة والله لو أمرني بمخالفة ربي والله ما بقيت معه لحظة واحدة إذن لماذا هذا ولماذا تلبسين هذا السواف حتى تستري القبح فأخذتهم في غرفة جانبية حيث لا يراها الرجال فكشفت عن وجه كفلقة القمر كشفت عن وجه كفلقة القمر فقالوا لها لماذا تسترين هذا الجمال قالت لأن الله أمرني ولأن ديننا يحارب الفاحشة ويحارب الرذيلة ويسد كل الأبواب التي تأتي إلى ذلك فبدأت تحدثهم. عن ضرر الاختلاع وعن ضرر الخروج إلى الأسواق سافرات كافيات عاريات وبدأت تحذرهم من خطر مخالطة الرجال وبدأت تحدثهم عن أخبار المسلمين وأخلاق المسلمين ووالله الذي لا إله إلا هو في حديث استمر عشرون دقيقة فلما انتهت من كلامها أسلمت سبع من الكافرات والله الذي لا إله إلا هو ما انتهت من حديثها في عشرين دقيقة إلا وقد أسلمت سبع من الكافرات يوم أن ثبتت الصادقة بدينها واعتزت بحجابها فما بال المؤمنات اليوم ما بال الفتيات يفسق صاقف يمنة ويسرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى هم يغيروا ما بأنفسهم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وهذا الكتاب موجود والسنة محفوظة من أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر؟ اللهم أعز الإسلام و Muslims ودمر الشرك والمستهكين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا تأمرنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وعقيدتنا بسوء فأشغل بنفسه واجع التدميره يا رب العالمين. اللهم ثبت الشباب وثبت الشيب. تحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم اللهم طهر بلاد المسلمين من البدع والخرافات والشرك والضلالات اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا حي يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلوا من أجل إعلاء كلمة لدينك انصر من نصرهم واخذ من خذلهم سنعراضهم واحت الدماءهم يا حي يا قيوم اللهم فك أسران وأسراهم يا قوي يا عزيز اللهم اكبت أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والوثنيين ومن المنافقين والعلمانيين إنهم لا يخفن عليك ولا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات يا رب الأرض والسماوات اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين حبب إلينا الإيمان. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه احفظنا من الفثن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم برحمتك نستغير أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا عليك توكنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله اجزي عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم صلي عليهم الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارضى عن صحابته أجمعين عن الأربعة والعشرة وأهل بدر والصحابة أجمعين اللهم العن, اللهم العن من لعنهم أو تطاول على أعراضهم يا حي يا قيوم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا واجمعنا وإياكم في جنات النعيم أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى وختاما تقبلوا تحياتي أخوانكم بتسجيلات العاصمة بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com